أَحَرَّ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْظُلِ مَا وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعاً عَلِيماً إِن تُبْدُو خَيْراً أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُو عَنْ السُّوءِ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوٌّ قَدِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ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 ألك ملكا فقولا حقا واعتقنا لكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يأتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاب من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، فقالوا: فقالوا أرنا الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذ العجل.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 ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبك وأخذنا منهم ميثاقا وليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقد لهم الأنبياء بغير حظ وقولهم قلوبنا غلس بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا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 بِلْمِلَّ إِنَّ التَّبَاعَ ضَنَّ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا التَّبَاعَ ضَنَّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا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 وأوحينا إلى إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وأتينا داود زبورا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 فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوافهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله ولا يجدون لهم من الله وليا ولا نصير يا أيها الناس قد جاء بمبرهان من ربكم ونزلنا إليكم نورا مبينا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 إِلَمْرُوْنَهَا لَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إلَّا مَنْ يَكُلْ لَهَا وَلَدًا فَإِنْ كَانَتَ ثَنَّيْنَ فَلَهُ مَثْلُ سَانِ مِنْ مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إخْوَةَ الرِّجَالِ وَنِسَاءٌ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنَّ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ